غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ألف لامين أزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون أفترأه؟ بل هو الحق من ربك لتنذر قوما لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم.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 يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه ثم يعرج إليه في أومل كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم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 ولو ترى إذ المجرمون أنكسروا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إن موقنون ولو شئنا لأتينا كل نفس هدها ولكن ولكن حق القول مني لأم لا جهنم لأم لا أن من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إن نسيناكم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 جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى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 ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين متقون ولقد أتينا موسى الكتاب فلا تكن في مريت من لقائه وجعل لهودا لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمتين يهدون بأمرنا لَمَّا صَبَرُوا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآياتِنَا يُقِنُونَ إِنَّ رَبَكَ هُوَ يَقْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَأْخَذُونَ أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْرِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا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 فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين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 اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا لم يكن شيئا مذكورا ان خلقنا الانسان من نقطه امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا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 ويطاف عليهم بأنيات من فضة وأكواب وأكواب كانت قوارير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 إذا رأيتهم حسبتهم لئل أم ثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيم وملك كبيرا عاليم في أب سدس خضر واستبرق وحلوا أساورا فضة وسقاهم ربهم شراب وسقاهم ربهم شراب طهورا إن هذا كان لكم جزاء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 ومن الليل فسجد له وسبح ليل طويل إن هؤلاء يحبون العاجلة يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوم ثقيلة نحن خلقناهم وأشدنا أسرهم